إِلَى عَبْدِهِ مَا أَوْحَى مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَى أَفَتَمَعْرُونَهُ عَلَى مَا يَرَى وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى عِنْدَهَا جَنًا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 تلك إذا قسمة ضيزا إن هي إلا أسماء سَمَّيْتُمُهَا سَمَّيْتُمُهَا أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ مَا أَنزَلَ اللَّهُ بِهَا مِن سُلْطَانٍ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَمَا تَهْوَى الْأَنفُسُ وَلَقَدْ جاءهم ربهم الهدى ابل للانسان ما تمنا فللله الاخره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 ان ربك واسع المغفره هو اعلم بكم اذ انشئتم من الارض واذ انتم اجننه واذ انتم اجننه في بطون امهاتكم فلا تزكوا انفسكم هو اعلم بمن اتقى اثر الذي تولى واعطى قليلا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 نَشَأَتِ الْأُخْرَى وَأَنَّهُ هُوَ أَغْنَى وَأَقْنَى وَأَنَّهُ هُوَ رَبُّ الشِّعْرَى وَأَنَّهُ أَهْلَكَ عَادًا الْأُولَى وَثَمُودَ فَمَا ابْتَغَوا وَقَوْمَ نُوحٍ مِّن قبل إن كانوا هم أظلم وأطغى والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشا فبأي آلاء ربك تتمارى هذا نذير من الأولى. أزفت الآزفة أزفت الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة فبأي آلاء ربك تتمارى هذا نذير من النذر الأولى أزفت الآزفة ليس لها من الله كاشفه أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدون